فاجز الله خيرا الشيخين ابا زيد معافى حفظه الله وأبا بلال مصطفى النعم حفظهم الله جميعا وبارك الله فيهم وفي علمهم ودعوتهم فسمعنا علما عظيما ونصائح جميلة وتوجيهات مفيده وهذا هجير أهل السنة والجماعة وهذا ديدنهم وهذا شأنهم وهذه دعوتهم فنسى الله في هذه الجهود فهذه علوم وفهوم عظيمة معاشر مسلمين ينبغي الاستفادة منها والعمل بما نسمع تكلم الشيخ أبو زيد حفظه الله معافى بكلام جميل على ما تحفظ به هذه الدعوة المباركة الجميلة وهي دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم التي يجب على المسلمين أجمعين أن يأخذوا بها وأن يعملوا بها وأن يقبلوا عليها ولا يجوز لأحد أن يترك هذا الخير وأن يترك دين الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجب عليهم ان يدافعوا عن هذه السنه وأن يعملوا بهذه السنه وان يدعوا الى هذه السنه يجب على الناس ان يفهموا هذا الامر وان يتعقلوا هذا الامر وان ينزلوا هذا الامر منزلته فهو امر عظيم وامر دين عباد الله فإن سعادتكم وإن سؤددكم وإن ظهوركم على أعدائكم بأخذكم بدينكم وتمسككم وعملكم, تمسككم وعملكم بهذا الدين العظيم الذي يقول عمر يشير إشارة إلى هذا الأمر إن قوم كن أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فإن نحن ابتغينا العز في غيره أذلنا الله وهذا عباد الله الملاحظ في هذا الزمان الذي كما ترون وتشاهدون ترك كثير من أهل الإسلام تعاليم الإسلام وترك كثير من أهل الإسلام العمل بالإسلام وصاروا إلى ما تروا من الذل ومن الخزي ومن الهوان ومن تسلط أعداء الإسلام عليهم لذلك لأنهم جهل السبيل سبيل العز وسبيل السؤدث وسبيل الرفع والتمكين والظهور على العدا وجاروا أعداء الله وغلدوا أعداء الله وعظم أعداء الله في صدورهم حصل ما ترون عباد الله والذين أخذوا بهذا الخير وتمسكوا بهذا الخير فلا نزال نرى دفاع الله سبحانه وتعالى ونرى الكرامات التي تحصل لهم الناس تضيق صدورهم وهم تنشرح صدورهم الناس يحصل لهم ما يحصل وهم في خير وسلامه من أشياء كثير على ما يصابون به فإنهم الله على خير على جميع احوالهم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله فإن أمره كله له خير المؤمن عباد الله على خير وليس هذا إلا له وحده وليس لغيره أبدا وانما له فان امره كله خير فان اصابته سر شكر فكان خيرا له وان اصابته ضر صبر فكان خيرا إذن احواله كلها على خير يا عباد الله وهذا الذي ترون في هذا المجتمع العظيم الذي يجب على المسلمين اللحق به الركب والله وإن, وان يلتزموا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام جميل الحق استفدنا خيرا عظيما وخرجنا بخير عظيم اليد ملأ من الخير والله أهل السنة إذا زاروا أفادوا وإذا اجتمعوا حصل خير في اجتماعاتهم فضل الله يؤتيه من يشاء ربما يجتمع ويجمع الناس من يجمع وبقبقه كلام وهنجمه وسنفعل سنصلح إلى أخذ كل هذا ما هو بنافع عند الله لزم التواضع لزم السكينة ينفع الله سبحانه وتعالى بك اياك ولنجم على المسلمين إياك. اياك يا عبد الله أن تريد شرا بأهل السنة فإن الله سينتقم منك كما انتقم من عوثيين سينتقم منك وسيدلك إياك والعنترى تواضع ولازم التواضع والسكينه ينفعك الله سبحانه وتعالى بهذا الخير أما هذه التهديدات سنفعل سنصلح إلى آخر ذلك لله الأمر من قبل ومن بعد فالأمر الله سبحانه وتعالى لا استطيع أن تحرك ساكنا لا استطيع أن تقوم من مكانك إلا بإذن الله إذا أراد أن تقوم قمت وإلا والله لزمت مكانك وكان بعد ذلك حملك إلى نعشك حملك إلى نعشك يا عبد الله فاتق الله وخف الله سبحانه وتعالى والزم التواضع والزم السكينة وياك والاعتداء وك. إياك والاعتداء على المسلمين وعلى أهل السنة على وجه الحصوص فإن الله يعذب الذين يعذبون المسلمين، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله يعذب الذين يعذبون المسلمين، يعذبهم الله جل وعلا. فلا بد أن نحافظ على هذا الخير الذي نفعنا الله سبحانه وتعالى به وأكرمنا الله جل وعلا به. فإنه ذكر جملة من الأسباب التي نحافظ بها على دعوتنا ونحافظ بها على استقامتنا. واخوتنا وتعاوننا وغير ذلك مما يرضاه الله منا يجب أن نعمل بمثل هذه الأسباب. وهكذا اخونا الشيخ مصطفى حفظه الله ذكر الأسباب التي يستفيد بها طالب العلم العلم الذي يرحل من أجله ويغترب من أجله ويترك أحبته ويترك أهله وربما ترك زوجه ولده في بلده وجاء غريبا وحده على غربه. على غربه تجتمع اخرى معها وهي غربه فراق الاحبه وفراق الاولاد مع غربه السنه ومع غربه الخير وهو صابر محتسب محتسب لاجل ان ينال العلم ويرجع الى اهله مفيدا مستفيدا نعم عباد الله وفي المجلس من قد اشرنا اليه قبل من المشايخ الفضلاء طلاب العلم النجباء الذين نفع الله بدعوتهم ونفع الله بعلمهم في بلدهم اخونا الجليل ابو حمزه حفظه الله تعالى فانه عودنا يختم مثل هذه المجالس بكلام جميل حفظه الله فنحب ان نسمع منه ونصبر اخواني في هذه الاجتماعات قلما نجتمع نادر نجتمع في مثل هذه ولا سيما مع هذه الفتن التي صرفت كثيرا من الناس عن الخير وهكذا عرقلت مسير هذا الخير ولكن لا زال أهل السنه يحاولون أنه لا يذهب ذلك الخير يحاولون أنه يبقى شيء لنا مما كان وإلا هذا الشيء عباد الله يحارب وحربه مقصود ويدفع بالشر على أهل الخير ولا سيما طلاب العلم يا عباد الله فإنه يراد اختزالهم وإبعادهم عن الدعوة وإبعادهم عن العلم بالإقراءات والأموال التي يقول رسول الله لكل أمة فتنه وفتنة أمة المال فإننا على فرح بما نراه من الانتصارات العظيمة على الحوثيين المجرمين وعلى وجل وخوف على إخواننا من الفتن القادمة علينا ونخشى على الدعاء والله وهم على خير في مواجهة هذا المجرم ولكن ينبغي أن ينتبه وما يهدفون إليه وما يريدونه من الدعاه فلا نشغل عن العلم إن انتهينا من هذه الفتنه نترك الجعبة ونترك الآل جانبا ونقبل على الغلم وعلى الكتاب وعلى ما كنا عليه وإنما اهل السنه إن ألجئوا إلى هذا فإنهم يقومون به أحسن قيام وعلى مراد الله سبحانه وتعالى فإذا انتهى أقبل وتركوا تلك الجعبة يضوى الحرب زارها أقبلوا على الخير وأقبلوا على الدعوة وأقبلوا العلم وعلى ما كانوا عليه من قبل هذا الذي لاحظنا في دماج فإنهم إذا حمل وطيس رجال الجهاد في سبيل الله رجال الجهاد في سبيل الله وقد كان بعض إخواني يقول لماذا لا نعد العدة لماذا لا نعد العدة لأعداء الله ننظر في أمرنا قلنا يا أخي إن الذي نحن فيه من الإعداد هو الذي أيقظ مضاجع أعداء الله وهو الذي أرعبهم ورهبهم جهاد العلم إعداد العلم إعداد المعتقد الصحيح وبث الخير والاستقامة في المجتمعات وحب الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله جل وعلا وبنصرة دينه هذا الاعداد الذي نفع لا إعداد أولئك الذين كانوا يهنجمون بتلك الجيوش وأولئك الذين كانوا يهنجمون في الجانب الآخر على بعضهم البعض من, بعض من القبائل وإنما الذي نفع هذا الاعداد. الإعداد العقدي تربية المسلمين على التعلق بالله وعلى بغض أعداء الله سبحانه وتعالى هذا الإعداد الذي نفع ولاحظ أهل الإسلام وشكروا هذا الإعداد لمن أعده من أهل السنة وعلى رأسهم شيخنا في هذه البلاد اليمنية مقبل رحمه الله ثم تلميدهم البار شيخنا يحيى حفظه الله هذا الإعداد الذي نفع في هذه البلاد اليمنية لا الهنجمات يا عباد الله التواضع والسكينة والعلم والإقبال على الطاعة وعلى التوحيد وعلى الخير هذا الذي يمكن الله به الإسلام ويمكن الله أهل الإسلام وأهل السنة على وجه الخصوص. فجزاكم الله خيرا مشكورين على حضوركم وانصاتكم واستماعكم لهذه المحاضرات الجميلة النافعة التي نسأل الله يكتب أجرها لمن أداها أداءا كما ترون حسنا جميلا نافعا يسالون يكتبون لاخواننا الاجر فانهم جاءهم بعيد زائرين وفيدين حفظهم الله تعالى ناصحين موجهين فحياكم الله جميعا واهلا وسهلا بكم فهذه داركم جميعا حفظكم الله هذه الدار التي اعدها الله دون قصد والله سعين دون قص ودون سعي لها ودون بذل جهود ودون ايضا كذلك ترتيبات ارادها الله سبحانه وتعالى والله ما اعددنا لها كمير شيء ابدا ولا حتى قليل شيء وانما شيء أراده الله جاءنا اخواننا نحبهم الله من ذلك المكان من ذلك البقعه الطيبه التي كانوا فيها يدرسون فوجدوا هذا المكان بإذن الله وجدوه نصر نجعل فيه البركه خير مكان لهم فاوىهم الله واوان جميعا ولا نقول اويناهم اوان الله اواهم واوانا في هذا المكان فنسال الله ان يتمها علينا بخير فنطلب من اخينا الشيخ حفظه الله ابي حمزه ان يقوم ويتفضل علينا بما فتح الله عليه فعودنا انه ياتي بكلام جميل ويختم مثل هذه المجالس بكلام جيد فحيا الله تفضل أبي حمزه حفظك الله واهلا وسهلا به الى هنا في ان شاء الله صلى الله عليه واياكم